والملقاة ويتربسن بأنفسهن ثلاث تقرور ولا يحل لهم أيكتم ما خلق الله في أرحامهن ودايحل لهم أيكتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 فَإِن قَلَّ قُهَّافَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَن يَتَراجَعَا أَيُّ تراجعا إِنْ ظَنَّا أَن, أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ